وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار أ م ا بعد فيا عباد الله إ ن الله عز وجل خلق الخلق ل غ ا ي ة س ا م ي ة و أ ع د ه م ل ك ر ا م ة غ ا ل ي ة و ب ا ق ي ة إ ن ه م أ ط ا ع و ه في أ م ر ه وخافوه في نهيه أ م ر ه م أ ن لا يعبدوا إ ل ا اياه ونهاهم أ ن يتخذوا معبودا سواه ولهذا عباد الله ف إ ن على المرء أ ن يعلم هذا ا ل أ م ر و أ ن يحيط به علما فليعلم كل مسلم أ ن الله سبحانه وتعالى شرع أ ح ك ا م ا وحد حدودا وسن أ د ا ب ا وفرض أ خ ل ا ق ا ت ز ك بها نفوس المؤمنين وتحجزهم عما تسوءهم وتقودهم إ ل ى الهدى وتحفظهم عن ا ل ر د ى يريد ق و وجل ل الله كتابه عز في ي الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أ ن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا معاشر المسلمين ولما كان في بعض ا ل أ ح ك ا م التي شرعها الله سبحانه وتعالى للناس يوجد عند بعض الناس ن ت ي ج ة لشهوات أ و شبهات كان في تلقيهم لتلك ا ل أ ح ك ا م التي شرعها الله عز وجل نوعا من التقاعس أ و التردد أ و التماطل وربما دفعوا أ ح ي ا ن ا تلك ا ل أ ح ك ا م ج م ل ة وتفصيله دفعوا تلك ا ل أ ح ك ا م ج م ل ة وتفصيله ولم يراعوا حق الشارع فيها ك ل ذلك ل أ ج ل تحقيق أ و في سبيل تحقيق تلك الشهوات وتلك الشبهات وهذا ا ل أ م ر عباد الله مزلق عظيم وخطير هو من ا ل م خ ط و ر ة بمكان فهو يؤدي بصاحبه إلى الهلاك يؤدي بصاحبه الى ه والهوان بصاحبه ل ل ا ك يؤدي إ الهلاك والهوان وهذا المزلق يكمن عباد الله المزلق عباد يكون في أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يعلم حكم الله عز وجل في ا ل م س أ ل ة يعرف أ م ر ه ويعلم نهيه ويعلم ثوابه ويعلم عقابه ولكن تسول له نفسه ا ل أ م ا ر ة بالسوء أ ن يتحايل على ذلك ا ل أ م ر أ و النهي إ م ا ب ت أ و ي ل ا ل ممقوت أ و تحايل ا ل مقصود في سبيل تحقيق تلك ا ل أ م ن ي ة التي يراها أ ن ه ا من الحق أ و يراها من المتاع أ و المباح الذي شرع له ولهذا عباد الله ف إ ن تعظيم الله عز وجل وتمجيده مستلزم لتعظيم أ ح ك احكامه م ومراعة ه د د و ه مستلزم لتعظيم أ ح و م ر ا ع ة حدوده ف ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة عباد الله هي أ ن تحب ذلك المحبوب وتطيعه ولا تعصيه ف أ ن ت إ ذ ا أ ح ب ب ت إ ن س ا ن ا مثلا ف إ ن ك لا ت ت و ا ن ى في أ ن تحقق لا ه مطلوبة ل في أن, تحقق له مطلوبة في أن لا ترد له م ط ل و ب ة و أ ن تحقق له م ر غ و ب ة و إ ل ا كنت كاذبا مدعيا في محبتك اياه ويرحم الله من قال تعصي الالها و أ ن ت تظهر حبه هذا لعمري لفي القياس شنيع لو كان حبك صادقا ل أ ط ع ت ه إ ن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك ب ن ع م ة منه و أ ن ت لشكري ذاك مضيع يقول ابن القيم ر ح م ة الله تعالى عليه أ و ل مراتب تعظيم الحق جل وعلا تعظيم أ م ر ه ونهيه وهذا التعظيم إنما يكون وهذا ا لله ت ع ظ ي م ل عز وجل يكون بتعظيم أ م ر ه واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون المؤمن بذلك التعظيم ل أ م ر الله ونهيه دليلا على أ ن ه معظم لمن معظم لله سبحانه وتعالى فتعظيمه ل أ م ر الله ونهيه دال على تعظيمه لله سبحانه وتعالى فيكون بحسب هذا التعظيم من ا ل أ و ل ي ا ء من عباد الله تعالى المؤمنين من ا ل أ ب ر ا ر المشهود لهم بالايمان إ ي م ن المشهود ا لهم ل ب إ و ص ح ة ا ل ع ق ي د ة و ا ل ب ر ا ء ة من النفاق ا ل أ ك ب ر ولهذا عباد الله إ ذ ا علمنا مثل هذه ا ل م س أ ل ة ف إ ن ه يجب على كل واحد منا أ ن يبادر إ ل ى تحقيق ذلك إ ذ ا أ م ر أ و نهي إ م ا في كتاب الله أ و في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أ ن يبادر و أ ن يسارع إ ل ى تنفيذ ما أ م ر و إ ل ى الوقوف عند نهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك ا ل أ م ر حتى و إ ن خالف عقله وهواه وسواء حقق له غرضا ً دنيويا ً أ م لم يحقق يبادر إ ل ى ذلك دون تردد أ و شك أ و ارتياب ولهذا, ولهذا التعظيم عباد الله لتعظيم النصوص ا ل ش ر ع ي ة علامات ودلالات وشروط وصفات من استكملها فقد استكمل ا ل إ ي م ا ن ومن لم يستكملها لم يستكمل ا ل إ ي م ا ن فمن ع ل ا م ة تعظيم النصوص الشرعيه عباد الله عدم الاختيار او ا ل م ش ا و ر ة في قبول حكم الله عز وجل بل الواجب التسليم الكامل المطلق لامر الله عز وجل ونهيه دون تردد او شك او ارتياح دليل هذا ما قاله الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ه أ ن يكون لهم الخيره من أ م ر ه م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فهذه ا ل آ ي ة كما قال ابن كثير ع ا م ة في جميع الامور وذلك ل أ ن ه إ ذ ا حكم الله تعالى ورسوله بشيء فليس ل أ ح د مخالفته ولا اختيار ها هنا ل أ ح د ولا راي ولا قول ف إ ذ ا س أ ل الواحد منا مثلا عن حكم الاقتراض من البنوك ا ل ر ب و ي ة لاجل استثمار أ و شراء س ي ا ر ة أ و شراء م ر ك ب ة ف أ ج ي ب ب أ ن هذا التعامل حرام ومحظور في شرع الله عز وجل فيجب عليه أن ل ا يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ولا أ ن يتعذر ب أ س ب ا ب و أ ع ذ ا ر م و ه و ن ة ل أ ج ل بلوغ قصده وتحقيق مرغوبه ف إ ن هذا عباد الله مما يعارض ا ل أ خ ذ بهذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ه ان يكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه م من علامات تعظيم النصوص ا ل ش ر ع ي ة عدم الحرج في سماع النص الشرعي و ي ت أ ك د هذا بل يمتحن المرء عند تطبيق هذا الحكم وعليه يجب على المسلم ي أ ل ا يتوانى والا يتردد في سماع هذا الحكم بل والانقياد له والرضا به حتى و إ ن كان مخالفا لهواه يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالله عز وجل يقسم في هذه ا ل آ ي ة بنفسه ا ل ك ر ي م ة ا ل م ق د س ة أ ن ه لا يؤمن أ ح د حتى يحكم الرسول في كل شيء ينقاد لحكم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ظاهرا وباطنا ل أ ن الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ولا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وربما اعتقد وهذا من اساعه الظن بالله عز وجل انه مظلوم او انه مغبون او انه مضيع لتلك المصلحه لامتثاله لذلك, ال... لذلك الامر وهذا كما لا يخطا عباد الله من الخطا بمكان ولهذا حكم الله عز وجل عليه بانه لا يؤمن حتى ينقاد لله ولرسوله ظاهرا وباطنا دون أ ي م د ا ف ع ة أ و م ن ا ز ع ة أ و م م ا ن ع ة أ ي ض ا عباد الله من علامات تعظيم النصوص ا ل ش ر ع ي ة عدم التنطع في البحث عن ا ل ح ك م ة أ و ا ل ع ل ة في الحكم الشرعي التنطع أ و ا ل م ب ا ل غ ة في البحث عن ا ل ح ك م ة أ و ا ل ع ل ة في الحكم الشرعي ف ل ل إ ن س ا ن أ ن يستسلم لما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن يقبل ذلك برحب صدر و ط م أ ن ي ن ة قلب و ل بد أ ن يعتقد أ ن الله عز وجل ما أ م ر ب أ م ر ولا نهى عن شيء إ ل ا وتضمن ح ك م ة أ و حكما عرفها من عرفها وجهلها من جهلها و ل مانع بعد ذلك أ ن ي س أ ل ا ل إ ن س ا ن عن ا ل ح ك م ة في ا ل أ م ر بشيء أ و تحريمه إن أمكن ظ ه ه و ر ان إ أ م ك ن ظهور تلك ا ل ح ك م ة و إ ل ا فيجب ا ل إ م س ا ك و ا ل ت أ د ب مع مقام التشريع ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء إ ن ت ب د ى لكم تسؤهم ويقول الله عز وجل في كتابه والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ويقول الله عز وجل لا ي س أ ل عما يفعل وهم ي س أ ل و ن ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عليه أ ن ا ل إ ن س ا ن لا ي س أ ل عن ح ك م ة الشرع ي في امر الله عز وجل أ و نهيه سواء ظهر له ذلك ام لم يظهر, سواء ظهر له ذلك أم لم يظهر وعليه ف إ ن المؤمن مدان لله سبحانه وتعالى ب أ ن يكون م م ت ث ل ل أ م ر الله عز وجل ف إ ن ظهرت له ا ل ح ك م ة في ذلك الحكم من أ م ر أ و نهي زاده ذلك في الانقياد لله عز وجل بالبذل به عباد والتسليم وانشراح الصدر لإتيانه لذلك الأمر وإما لا ولا الله أيضا الله علامات النصوص لذلك ذلك كلية ولا يدين الله عز وجل يترك تعظيم يدين الشرعية من أن عز الغضب عند, انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. الغضب عند انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى فللمسلم إ ذ ا ر أ ى غيره ممن يدوس أ ح ك ا م الشرع ولا يلتفت إ ل ى النصوص ولا يعظمها أ ن ينكر عليه و أ ن يدفع منكره هذا ما استطاع إ ل ى ذلك سبيلا الدليل على ذلك ما أ خ ر ج ه البخاري عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خير بين أ م ر ي ن اختار أ ي س ر ه م ا ما لم يكن إ ث م ا ف إ ن كان إ ث م ا كان أ ب ع د الناس عنه وكان صلوات الله وسلام عليه لا ينتقم لنفسه إ ل ا أ ن ت ن ت ه ت ح ر م ة الله فينتقم لله بها ف إ ذ ا كان العبد معظما ل ل أ م ر والنهي مراعيا, مراعيا في ذلك ا ل إ ن ك ا ر على من تسول له نفسه ضرب النصوص و إ ه م ا ل النصوص كان ذلك دالا على تعظيمه ل أ م ر الله عز وجل ونهيه هذا وسياتي ان شاء الله تعالى مزيد بيان ف ا ر ت ق ب ه بعد حين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالم و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولي الصالح ي ن و أ ش ه د أ ن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في ا ل أ و ل ي ن وفي ا ل آ خ ر ي ن وفي الملا الاعلى الى يوم الدين أ م ا بعد فيا عباد الله من علامات تعظيم النصوص ا ل ش ر ع ي ة أ ن يتقبل العبد أ و ا م ر الله عز وجل ونهيه و ن و ه ي ه أ ن يتقبلها بصدر رحب تعبدا لله عز وجل لا رياء ولا س م ع ة ولا طلب ثناء أ و حمد من الناس ل أ ن العبد قد يتعاطى فعل ا ل أ م ر والقيام ب أ د ا ء ا ل ط ا ع ة لنظر الخلق إ ل ي ه وطلب ا ل م ن ز ل ة والجاه عند الناس وقد ينتهي عن المناهي خ ش ي ة السقوط من أ ع ي ن ه م و خ ش ي ة العقوبات ا ل د ن ي و ي ة فيجب على العبد أ ن يحاسب نفسه في هذا أ ش د ا ل م ح ا س ب ة ويحرص على أ ن تكون أ ع م ا ل ه و أ ق و ا ل ه خالصه ة ل ل عز وجل خالصة لله عز وجل فبذلك يتقرب إ ل ى الله سبحانه وتعالى ب ا ل ع ب ا د ة التي أ م ر أ ن ت ؤ د على ذلك الوجه المطلوب أ ن تكون خ ا ل ص ة لله عز وجل و أ ن يتابع فيها العابد شرع الله عز وجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أ ح ب لله و أ ب غ ض لله و أ ع ط ى لله ومنع لله فقد استكمل ا ل إ ي م ا ن فليس عباد الله ا ل ش أ ن في قيام العبد ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة فقد يحب ا ل إ ن س ا ن ويعطي ا ل إ ن س ا ن ويمنع ويقوم ب ج ب ا ن من ا ل أ ع م ا ل لكن ا ل ش أ ن في أ ن تكون لله سبحانه وتعالى ولهذا كان السلف يقولون رب عمل صغير تعظمه ا ل ن ي ة ورب عمل عظيم تصغره ا ل ن ي ة وكان أ ح د الائمه يقول وددت أ ن ه لو كان, لو, أنه كان لو لم يكن للعلماء في ش أ ن التدريس والتعليم إ ل ا أ ن يجلسوا للناس يعلمونهم مقاصدهم في أ ع م ا ل ه م وفي أ ع م ا ل النيات فاني إ ن م رأيت ما ر أ ي ت الناس إ ل ا من تضييع ع ذلك فإنه ما أ ت ل الناس إلا ى كثير تضيع من من ذلك ولهذا ينبغي للعبد إ ذ ا علم النص الشرعي في أ م ر أ و نهي إ ذ ايضا قام به أو انتهى فلابد به عنه أو أن ك و وتعالى يرجو ثوابه ويخاف ن سبحانه عمله عقابه لله ي أ عباد الله من علامات, من علامات تعظيم النصوص الشرعيه الا يقف العبد بما ليس له علم و أ ن يحذر من الخوض في ذلك ل أ ن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا وقال الله عز وجل لنوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما س أ ل ه ن ج ا ة ابنه لا ت س أ ل ن ي ما ليس لك به علم إ ن ي أ ع ظ ك أ ن تكون من الجاهلين وقال الله عز وجل عن أ ه ل الكتاب ها أ ن ت م ح ا ج س ت م فيما لكم به علم فلم ا تحاجون فيما ليس, فيما ليس لكم به علم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ففي ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى ادب الله تعالى نبيه الكريم ب أ ذ ب عظيم وهو ا ل إ م س ا ك عما ليس له به علم وعدم الخوض فيه والثاني نهى نوح ان ي س أ ل ه ما ليس له به علم حتى لا يكون من الجاهلين وفي الثالثه انكر الله سبحانه وتعالى على أ ه ل الكتاب لمحاجاتهم ولجدالهم فيما ليس لهم به علم وهذا أ م ر عباد الله في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة ل أ ن هناك فئاما من الناس ممن يتظاهر أ ن ه يعظم النصوص و أ ن ه لا يفتي الا بقال الله وقال الرسول ولكن إ ذ ا ر أ ي ت ه يعلم الناس أ و يفتي الناس أ و يوجه الناس فلا تراه يسترشد ولا يستدل ولا ي أ خ ذ حكما من آ ي ة في كتاب الله أ و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله بن عمر لما قال العلم ث ل ا ث ة كتاب ذلك الناطق والسنة الناضية ولا أدري وما سوى ذلك فليس من العلم عباد فليس ل سوى أدري من هذا ه أ ي ض ا من علامات تعظيم النصوص ا ل ش ر ع ي ة وجوب ا ل م ب ا د ر ة و ا ل م ص ا ر ع ة إلى تنفيذ الى أ م ر إ ل تنفيذ ا ل أ م ر والوقوف عند النهي إ ذ ا سمع به ا ل إ ن س ا ن لا يقول أ ن ا علمت ا ل آ ن أ م ا التنفيذ والتطبيق ف س ي أ ت ي بعد أ ي ا م حتى أ ن ه ي ع م ل هذا أ و أ ن ه ي هذا ا ل أ م ر الذي شرعت فيه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ليعلم أ ن ه متى علم الحكم ف إ ن الحسنات والسيئات تجري عليه ولا يعلم ا ل إ ن س ا ن متى يكون ا ل أ ج ل وقد قال الله عز وجل وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض وقال الله سبحانه وتعالى وسابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض والله عز وجل ذكر لنا هدي ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وراهبا وكانوا لنا خاشعين ف ا ل م ب ا د ر ة و ا ل م ص ا ر ع ة في عمل الصالحات وتنفيذ ا ل أ و ا م ر والوقوف عند الحدود عنوان ا ل إ ن ق ي ا د والتسليم لله عز وجل بل هو دليل الخضوع لله سبحانه وتعالى والخنوع له أ م ا ا ل ت أ خ ر أ و التردد أ و الشك أ و الارتياب أ و ا ل ا ر ج ا ء فهذا عنوان الخذلان و ا ل ع ي ذ بالله هذا عنوان الخذلان ودليل ضعف ا ل إ ي م ا ن أ و عدمه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى السلامه ولهذا كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم إ ذ ا سمع أ ح د ه م الحكم بادر إ ل ى تفيذه حتى إ ن ه ثبت أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أ ح د قال يا رسول الله إ ن قتلت أ ي ن أ ك و ن قال في ا ل ج ن ة فكانت في يده ثمرات ف أ ل ق ا ه ا وقال إ ن ه ا ل ح ي ا ة ط و ي ل ة ثم إ ن ه دخل ا ل م ع ر ك ة فاستشهد ل رضي الله ت عنه ا ل ى ع بل إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما يقول ع ق ب ة بن الحارث صلى بن نفسه وسلم صلاه العصر فلما أ ن ه ى ا ل ص ل ا ة خرج مسرعا ل ت خ ط ى رقاب الناس إ ل ى حجر نسائه فلما عاد و ك أ ن ه تعجب من نظر الناس إ ل ي ه ي س أ ل و ن عن سرعته فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تذكرت أ و ذكرت تبرا أ ي ذهبا كان عندنا فكرهت أ ن يحبسني فبادرت الى, الى قسمته ولهذا عباد الله لا تتاوانوا في عمل الصالحات ولا ت ت أ خ ر و ا في ا ل م ن ا ف س ة في فعل الخيرات واعلموا أ ن أ ف ض ل وقت للعمل هو الوقت الذي ن تسمعون فيه النداء و إ ل ا فمن يضمن لكم البقاء إ ل ى وقت الوسع والتفرغ إ ل ى ا ل أ ش غ ا ل فكم من إ ن س ا ن كان يمني نفسه ب ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب و ا ل م ص ا ر ع ة والتنافس في فعل الخيرات أ د ر ك ه مناه ولم يحقق امنيته وبغيته فهو ا ل آ ن تحت اقداس الثرى وبين الديدان معذب مغبون لا ينفعه جاه ولا, مال ولا بنون فهذا عباد الله من تعظيم النصوص الشرعيه فاذا قرا الانسان او سمع شيئا مما امر به الله او امر به رسوله او نهى عنه الله او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يتعامل مع هذه النصوص وفق هذه الشروط أ و العلامات أ و الدلالات التي ذكرناها لكم والله سبحانه وتعالى ن س أ ل أ ن يوفقنا لما فيه الخير و أ ن يجعلنا ل أ و ا م ر ه مؤتمرين وعند نواهيه وحدوده واقفين إ ن ه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك والحمد لله رب العالمين